و أ ص ح اللهم ب ه و ا ت ا ا ب ع ي ن ل علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واحسانا وتوفيقا يا رب العالمين أما بعد فحياكم الله وأهلاً وسهلاً ومرحبا بكم جميعا في هذا المجلس العلمي الذي نجتمع الله وأهلا وسهلا هذا الذي بالنظر واقتباس النوري بعد في فيه من أ ح ا د ي ث النبي المصطفى عليه ص ل ا ة الله وعليه سلام الله هذا الدرس هو الدرس ا ل أ و ل في شرح كتاب من أ ج و د الكتب في أ ح ا د ي ث ا ل أ ح ك ا م وهو كتاب عمده ا ل أ ح ك ا م للحافظ عبد الغني ا ل م ق ب س ي ر ح م ة الله عليه وهذا الكتاب رتبه المؤلف رتب فيه ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة في ا ل أ ح ك ا م حسب ا ل أ ب و ا ب ا ل ف ق ه ي ة ف ب د أ بربع العبادات ثم المعاملات وهكذا وجمع فيه د ن ا ء على طلب ث ل ة من ط ل ب ة العلم أ ن يجمع احاديث للنبي صلى الله عليه وسلم احاديث جامعه من أ ح ا د ي ث ا ل أ ح ك ا م فجمع هذه ا ل أ ح ا د ي ث التي اتفق عليها ل ش ي خ ا ن و ا ج ت م ل ت على بعض ا ل أ ح ا د ي ث التي انفرد بها أ ح د الشيخين البخاري و مسلم و ردت هذه ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م ج م و ع ة في هذا المتن اللطيف على أ ر ب ع م ا ئ ة حديث لكنها احاديث جامعه كما ذكرنا فنستعين بالله في شرحها ونتوكل عليه ونطلب منه المدد والتسديد و أ و ل إ ذ ا لم يكن عون من الله للفتى ف أ و ل ما يجني عليه اجتهاده ربنا عليك توكلنا و إ ل ي ك انبنا و إ ل ي ك ا ل م ص ي ر و أ ن ت حسبنا ونعم الوكيل أ و ل ه ذ ه ا ل أ ح ا د ي ث التي أ و ر د ه ا الحافظ المقدسي رحمه الله في هذا ا ل م ت ن هو حديث عمر بن الخطاب إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات و س ن أ ت ي إ ن شاء الله إ ل ى ذكره وقبل ذلك يحسن أ ن أ ش ي ر ب إ ش ا ر ا ت س ر ي ع ة إ ل ى ا ل م ن ه ج ي ة التي س أ س ي ر عليها في شرح هذه ا ل أ ح ا د ي ف أ و ل ا ن ق ر أ الحديث كاملا ثم بعد ذلك نشرح غريب الحديث الكلمات و ا ل أ ل ف ا ظ ا ل و ا ر د ة فيه التي تحتاج إ ل ى شرح وتفسير معنى ثم نذكر المعنى ا ل إ ج م ا ل ي ثم نذكر فقه الحديث ا ل أ ح ك ا م ا ل ف ق ه ي ة ا ل م س ت ن ب ط ة و ا ل م أ ق و د ه من الحديث الذي أ و ر د ه المؤلف رحمه الله تعالى و إ ن كان هناك يعني من نتف في الفوائد واللطائف نشير إ ل ي ه ا في ثنايا كلامنا و أ و ل ما بدا المؤلف كما ذكرنا ب د أ بكتاب ا ل ط ه ا ر ة ل أ ن أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م كما لا يخفى على شريف علمكم خ م س ة فبعد الشهادتين التي موضوعها التوحيد والعقائد ت أ ت ي ا ل ص ل ا ة ف ب د أ بها ل أ ن ه ا الركن الثاني بعد الشهادتين والنبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره ل أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م ي أ ت ي بذكر ا ل ص ل ا ة بعد الشهادتين فهنا المؤلف رحمه الله و غ ي ر ه من المؤلفين لاحظوا هذا المعنى ف ب د أ و ا ب ا ل ص ل ا ة ب أ ه م ي ت ه ا ولما كان الوضوء ولما كانت ا ل ط ه ا ر ة شرطا ل ص ح ة ا ل ص ل ا ة قدموا ا ل ط ه ا ر ة على ا ل ص ل ا ة في الذكر وبيان ا ل أ ح ك ا م ل أ ن ه ا و س ي ل ة و ا ل و س ي ل ة دائما تكون س ا ب ق ة للمقصد ولذلك نجد كتب الفقهه سواء الفقهاء فقهاء المذاهب أ و من أ ل ف في أ ح ا د ي ث ا ل أ ح ك ا م أ و ل ما يذكر أ ح ا د ي ث الوضوء و ا ل ط ه ا ر ة وما ذلك إ ل ا لهذا المعنى الذي أ ش ر ت إ ل ي ه آ ن ف ا وقول المؤلف معونا ن لهذه ا ل أ ح ا د ي ث التي أ و ر د ه ا تحت هذا الكتاب كتاب الطهاره ة يحسن بنا أن نتكلم ب بعض المفاهيم او الاشارات التي سياتي ان شاء الله شرحها في ثنايا هذه الدروس قال كتاب ا ل ط ه ا ر ة كتاب من مصدر كتب الشيء يكتبه كتبا والكتب هو الجمع والضم ومنه سميت ا ل ك ت ي ب ة ك ت ي ب ة لاجتماع الفرسان وانضمام بعضهم الى بعض وسمي الكتاب الذي يجمع فيه العلم كتابا ل أ ن مؤلفه يجمع ويضم المسائل ا ل م ت ج ا ن س ة في موضع واحد وقوله ا ل ط ه ا ر ة ا ل ط ه ا ر ة أ ي ض ا مصدر طهر الشيء يطهر طهرا وطهرا وطهارا إ ذ ا نقطي من الدنس ف ا ل ط ه ا ر ة ا ل ن ظ ا ف ة والنقاء و ا ل ط ه ا ر ة ح س ي ة و م ع ن و ي ة و ا ل م ع ن و ي ة هي ط ه ا ر ة القلب و ز ك ا ء النفس و س ل ا م ة الصبر ونقاء ا ل س ر ي ر ة وحسن ا ل س ي ر ة وهذه هي التي أ ق س م الله عز وجل عليها و أ م ر عباده بتحقيقها و بين أ ن الفلاح أ ن فلاحهم في الدنيا و فوزهم في ا ل آ خ ر ة لا يكون الا لمن نقى قلبه و زكى نفسه قد أ ف ل ح من زكاها و قد خاب من ب س ا ه ا و ليست هي موضوعنا ا ل ط ه ا ر ة ا ل م ع ن و ي ة ليست هي موضوعنا في هذا الكتاب و إ ن م ا ا ل ط ه ا ر ة ا ل م ق ص و د ة و المراده هنا هي ا ل ط ه ا ر ة ا ل ح س ي ة و ا ل ط ه ا ر ة ا ل ح س ي ة هي ط ه ا ر ة الحدث و ط ه ا ر ة الخبث ط ه ا ر ة الحدث بمعنى رفع الحدث و ط ه ا ر ة الخبث أ ي زوال أ و إ ز ا ل ة الخبث و ط ه ا ر ة الحدث على نوعين ط ه ا ر ة صغرى و ط ه ا ر ة ق ب ر ى ا ل ط ه ا ر ة الصغرى تسمى بالوضوء و ا ل ط ه ا ر ة الكبرى تسمى بالغسل وهذه سياتي ان شاء الله ذكرها وبيان أ ح ك ا م ه ا مفصلا في هذا الكتاب أ و في هذه ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م ن د ر ج ة تحت هذا الكتاب وعلى هذا سنجد أ ن مدار ا ل أ ح ا د ي ث التي أ و ر د ه ا المؤلف تحت هذا الكتاب تدور على هاتين الطهارتين طهارة الحدث طهارة على ويندرج تحتها جميع ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م ت ع ل ق ة بالوضوء والغسل والتيمم ونحو ذلك و النوع الثاني ط ه ا ر ة الخبث ويندرج تحتها أ ح ا د ي ث اداب قضاء ا ل ح ا ج ة و إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة ونحو ذلك وعلى هذا بدا المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب و ب د أ كتاب ا ل ط ه ا ر ة بحديث عمر بن الخطاب إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات و إ ن م ا لكل امرئ ما نوى وفي ر و ا ي ة إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات في ر و ا ي ة ب ا ل ن ي ة و إ ن م ا لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إ ل ى الله ورسوله فهجرته إ ل ى الله ورسوله ومن كانت هجرته إ ل ى دنيا يصيبها أ و ا م ر أ ة يتزوجها فهجرته إ ل ى ما هاجر إ ل ي ه متفق عليه هذا الحديث من أ ع ظ م ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة حتى إ ن ط ا ئ ف ة ك ب ي ر ة من العلماء قالوا إ ن هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في سبعين بابا من الفقه وذهب ا ل إ م ا م أ ح م د إ ل ى أ ن مدار ا ل أ ح ك ا م في ا ل إ س ل ا م على ث ل ا ث ة أ ح ا د ي ث هذا الحديث إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات وحديث ع ا ئ ش ة من عمل عملا ليس عليه أ م ر ن ا فهو رد وحديث الحلال بين والحرام بين و بينهما أ م و ر مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ا ل أ ح ك ا م مدارها على هذه ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ث ل ا ث ة فهو ثلث هذا الحديث ثلث العلم و ثلث ا ل أ ح ك ا م و ذهب البيهقي رحمه الله إ ل ى تفسير قول الشافعي ب أ ن هذا الحديث ثلث العلم ب أ ن م ر ض ا ل أ ع م ا ل إ م ا إ ل ى القلب أ و اللسان أ و الجوارح فالذي في القلب يدل عليه حديث إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات وعلى كل حال ف م ن ز ل ة هذا الحديث في الدين غير خ ا ف ي ة حتى إ ن أ ب ا ع ب ي ب رحمه الله تعالى قال ليس في أ خ ب ا ر النبي صلى الله عليه وسلم أ ج م ع ولا اغنى ولا أ ك ث ر ف ا ئ د ة من هذا الحديث وذهب عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله إ ل ى أ ن ه ينبغي لكل مؤلف أ ن ي ب د أ كتابه بهذا الحديث ف ب د أ به الحافظ عبد الغني المقدسي كتابه والبخاري من قبله ب د أ كتابه الجامع الصحيح بحديث إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات وهكذا كثير من العلماء الذين جمعوا والفوا ل ف و ا م ؤ ل ا الأحاديث ا ت في ل ن ب ي ة ب د أ و بهذا、الحديث. فإذا كذلك الحديث كان الأمر كذلك فينبغي علينا أ ن نقبل على مفهوم هذا الحديث وما هي ا ل أ ح ك ا م التي يدل عليها لا أ ب ا ل غ إ ن قلت أ ن مرد جميع ا ل أ ح ك ا م في هذا الكتاب و ا ل ص ل ا ة وجميع ابواب الفقه والعلم مردها إ ل ى هذا الحديث بل إ ن ا ل ف ق ه رحمهم ا ل ل ه استنبطوا و أ خ ذ و ا من هذا الحديث ق ا ع د ة بني عليها الدين وهي ق ا ع د ة ا ل أ م و ر بمقاصدها فكما لا يخفى أ ن الدين بني على خمس قواعد كبرى كليه منها ق ا ع د ة بل هي أ و ل ه ا ق ا ع د ة ا ل أ م و ر بمقاصدها وبعض العلماء يعبر عنها ب ق ا ع د ة إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات أ و ق ا ع د ة لا عمل إ ل ا ب ن ي ة و س ي أ ت ي إ ن شاء الله يعني اثناء شرحنا لهذا الحديث ما يفسر ذلك قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في هذا الحديث إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات إ ن م ا أ د ا ه حصر و الحصر هو قصر اثبات الحكم في ا ل ن ذ ك و ر و ن ف ه عما سواه فهنا قال انما الاعمال بالنيات يعني اعتبار الاعمال لا يكون الا ب ا ل ن ي ة اذا لم ت ج د ا ل ن ي ة فلا اعتبار للعمل لا يصح و لا يجزئ و لا يكون له اي اثر سواء كان العمل عملا قلبيا او قوليا او بدنيا فقوله انما الاعمال بالنيات يعني لا اعتبار بالعمل الا ب ا ل ن ي ة انما الاعمال الاعمال جمع عمل و هو يشمل عمل القلب و عمل اللسان و عمل الجوارح هذه ا ل أ ن و ا ع ا ل ث ل ا ث ة من أ ن و ا ع العمل لا أ ث ر لها و لا اعتبار لها إ ذ ا عريت من ا ل ن ي ة قال بالنيات ا ل ن ي ا ت جمع ن ي ة و ا ل ن ي ة مصدر نوى الشيء ينويه ن ي ة إ ذ ا قصده ف ا ل ن ي ة معناها ل غ ة التوجه إ ل ى الشيء وقصده والعزم على فعله التوجه إ ل ى الشيء وقصده والعزم على فعله فهي ا ل ن ي ة في ا ل ل غ ة تدل على هذين المعنيين الدقيقين إ ر ا د ة الشيء والعزم عليه أ م ا في الاصطلاح فمعنى ا ل ن ي ة إ ر ا د ة الفعل المقارنه ة ل ا له م ق ا ر ن ة ل ابتغاء وجه الله هذه هي ا ل ن ي ة في ا ل ا ص ط ل ا ح إ ر ا د ة الفعل ا ل م ق ا ر ن ة له ابتغاء وجه الله وهذا معنى أ ن ا ل ن ي ة لا تكون ن ي ة م ع ت ب ر ة إ ل ا إ ذ ا وجد فيها العزم وهذا العزم على الفعل تكون م ق ا ر ن ة للفعل و أ ن تكون لله ف إ ذ ا لم يكن العمل خ ا ل ص ا لله ف إ ن ه مردود وهذه ا ل ن ي ة محلها القلب فلا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يتلفظ بالنيه لا سرا ولا جهرا ل أ ن الجهر بها لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أ ح د من أ ص ح ا ب ه فلا يصح ل إ ن س ا ن أ ر ا د أ ن يتوضا ان يقول اللهم إ ن ي نويت أ ن أ ت و ق ع ل ص ل ا ة العشاء أ و اللهم إ ن ي نويت أ ن أ ق ت س م ل أ ر ف ع ا ل ج ن ا ب ة هذا ا ل ت ل ف ظ هذا التلفظ لا يجوز ل أ ن ه أ م ر زائد ما هي ا ل ن ي ة ا ل ن ي ة هي عزم القلب على إ ر ا د ة فعل الشيء وهو عمل قلبي فهذا ا ل ل ت ف أ م ر زائد زائد على ا ل ن ي ة تلفظ ب ا ل ن ي ة فلا يصح ل أ ن ه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد على ذلك ت ل ب ي ة النبي صلى الله عليه و سلم بالنسخ أ ن ه حينما أ ر ا د أ ن يحرم ب ا ل ح ج و ا ل ع م ر ة قال لبيك اللهم حج قال لبيك اللهم ع م ر ة نقول هذا ل ي ن ث ى تلفظا ب ا ل ن ي ة النبي صلى الله عليه و سلم ما قال اللهم اني نويت و ان اعتمر و إ ن م ا تلفظ ب ا ل ن س ك تلفظ بالعمل المنوي قال لبيك ع م ر ة لبيت حجا فهذا ليس تلفظا ب ا ل ن ي ة و إ ن م ا تلفظا بالعمل المنوي وهو ب م ن ز ل ة ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م ل ل ص ل ا ة ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م ل ل ص ل ا ة هي إ ي ل ا ن و إ ش ع ا ر بالدخول في ا ل ص ل ا ة ولا تنعقد ا ل ص ل ا ة إ ل ا ب ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م فكذلك ا ل ت ل ب ي ة لا ينعقد النسك ا ل ع م ر ة ولا الحج إ ل ا ب ا ل ت ل ب ي ة فلذلك نقول ان محل النيه القلب فلا يجوز التلفظ بها وما فائده النيه ما هو المقصود من النيه يعني لماذا اتى المؤلف بهذا الحديث العظيم وبدا به كتابه اتى به للتذكير والتنبيه على مقصود على عده اشياء منها على مقصود النيه وهي التمييز بين ا ل أ ف ع ا ل والتقرب إ ل ى الله هذا مقصود ا ل ن ي ة التمييز بين ا ل أ ف ع ا ل ا ل م ت م ا ث ل ة أ و التمييز وهنا نقول ا ل ن ي ة ت أ ت ي للتمييز بين العبادات والعادات ما الذي يميز أ ح ي ا ن ا يكون العمل واحدا في ا ل ص و ر ة لكن الذي يجعله ع ب ا د ة ا ل ن ي ة و الذي يجعله ع ا د ة ا ل ن ي ة فمثلا الاقتتال فعل الغسل واحد انك تعمم البدن بالماء فالعمل واحد لكن متى يكون ع ب ا د ة اذا نويت به ارفع الحدث او نويت به مسنونا يعني نويت به نويت بهذا الغسل ان ترفع الحدث او نويت بهذا القسل ان تذهب و ان ت س ع ى الى ا ل ج م ع ة يعني قسل ل ل ج م ع ة او غسل للعيدين يصير الغسل ع ب ا د ة لكن اذا دخلت و نويت التبرد او قطع ا ل ر ا ئ ح ة او التنظف هل يكون ع ب ا د ة لا اذن هذه ف ا ئ د ة ع ظ ي م ة ل ل ن ي ة انها تميز بين, بين العبادات والعادات و أ ي ض ا تميز بين العبادات بعضها عن بعض في مراتب العبادات فمثلا ص ل ا ة الظهر و ص ل ا ة العصر في العدد و ا ل ص ف ة و ا ل ص و ر ة ا ل ت ح د ا ن أ و ل ى الظهر سريا هو اربع ركعات والعصر كذلك ما الذي يميز بين هاتين الصلتين ا يعني من أ ر ا د أ ن يجمع مثلا او ت أ خ ر عن ا ل أ و ل ى وصلى ا ل في وقت ا ل ث ا ن ي ة ا ل ن ي ة هو الذي يحدد أ ن ا ل أ و ل ى الظهر و ا ل ث ا ن ي ة العصر مع أ ن العمل واحد كذلك من ف ا ئ د ة النيه طلب الثواب من الله عز وجل وعلى كل حال فهذا المبحث مبحث ا ل ن ي ة أ و إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات مبحث مهم بني عليه الدين فلا غرو ان ي ب د أ به المؤلف كتابه ولا عجب أ ن نبسط القول فيه ونطيل فيه وذلك ل أ ن ه العمده في كل ما س ي أ ت ي قال إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات و إ ن م ا لكل امرئ ما نوى إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى انما لكل امرئ ما نوى هل هو تاكيد المعنى الاول ان الانسان ليس له إ ل ا ما نوى ام انها اتت بمعنى جديد قولان للعلماء منهم من قال ان قوله انما لكل امرئ ما نوى تاكيد للاول ان العمل يتوقف اعتباره على النيه والقول الثاني وهو الاصح بل هو الصحيح أ ن قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و إ ن م ا لكل م ر ي ء ا م ن و ا ت ليس ت أ ك ي د ا و إ ن م ا ت أ س ي س ف ا ل أ ص ل في الكلام ا ل ت أ س ي س ل ل ت أ ك ي د يعني ا ل أ ص ل في كلام المتكلم إ ذ ا تكلم كلاما أ ن الكلام اللاحق ي أ ت ي بمعنى جديد زائد عن الكلام السابق ما يكون تكرار إ ل ا إ ذ ا دلت القرينه على إ ر ا د ة التكرار فالاصرف الكلام ا ل ت أ س ي س وعلى هذا نقول أ ن قوله ل لكل ما نوى معنى آخر للأول فالأول إنما الأعمال بالنيات باعتبار المنوي باعتبار العمل يعني العمل لا يكون معتبرا إلا بالنيات لكل ه وإنما نوى يكون وإنما نوى إنما معنى يعني مريء ما مغاير معتبرا مريء ما المعمول باعتبار باعتبار آخر باعتبار يعني كل إ ن س ا ن ل ي ت ه لمن عمل له هذا العمل ف ا ل أ و ل باعتبار المنوي العمل و الثاني باعتبار المنوي له هل يريد به وجه الله أ م أ ر ا د به شيئا من الدنيا و هذه ق ا ع د ة ف ق ه ي ة ا ل أ ص ل في الكلام ا ل ت أ س ي س ل ل ت أ ك ي د و هي ق ا ع د ة م ت ف ر ع ة عن ق ا ع د ة كبرى و هي ق ا ع د ة اليقين لا يزول بالشك قال و إ ن م ا لكل امرئ ما نوى ثم فرع النبي صلى الله عليه و سلم على هذه ا ل ق ا ع د ة ا ل ذ ه ب ي ة التي أ ص ل ه ا بقوله فمن كانت هجرته إ ل ى الله و رسوله فهجرته إ ل ى الله و رسوله يعني بين ان الناس على ضربين في نياتهم منهم من يريد وجه الله و الدار ا ل آ خ ر ة و منهم من يريد حظا من الدنيا قال فمن كانت هجرته إ ل ى الله و رسوله ا ل ه ج ر ة هي الترك و المفارقه و هي في الشرع ا ل ه ج ر ة من م ك ة الى ا ل ح ب ش ة في العهد المكي ثم ا ل ه ج ر ة من م ك ة الى ا ل م د ي ن ة ثم ا ل ه ج ر ة عام الوفود الى ا ل م د ي ن ة و هذه انقطعت ب ق و ل ه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لا ه ج ر ة بعد الفتح و لكن جهاد و ن ي ة يعني ما في فائده الناس ي ه ا ج ر و ا من م ك ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة خلاص ف ت ع ت م ك ة و هذا فيه إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن م ك ة بعد فتحها تبقى في يد المسلمين إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة لقوله لا هجره بعد الفتح يعني خلاص هذه لن تتحول إ ل ى دار كفر و لكن جهاد و ن ي ة و النوع الباقي من ا ل ه ج ر ة هي ا ل ه ج ر ة من ديار الكفر إ ل ى ديار ا ل إ س ل ا م وهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا تنقطع ا ل ه ج ر ة حتى تنقطع ا ل ت و ب ة ولا تنقطع ا ل ت و ب ة حتى تطلع الشمس من مغربها فالمقصود هنا أ ن من هاجر إ ل ى الله ورسوله قال فهجرته إ ل ى الله ورسوله يعني يكون له أ ج ر هذه ا ل ن ي ة و العمل الصالح و تكون هجرته ص ا ل ح ة ص ح ي ح ة لله و رسوله ثم قال و من كانت هجرته إ ل ى دنيا يصيبها يعني من هاجر ترك بلده إ ل ى بلد آ خ ر لا ل أ م ر من أ م و ر ا ل ط ا ع ة و ا ل ع ب ا د ة و إ ن م ا لغرض من ا ل غ ر ا ض ا ل م ب ا ح ة ليس لامر محرم وانما غرض مباح ل ت ج ا ر ة ل و ظ ي ف ة وعمل ترك بلده وانتقل إ ل ى بلد آ خ ر لذلك أ و انتقل إ ل ى ذلك البلد قال أ و ا م ر أ ة يتزوجها هذا من باب عطف الخاص على العام ل أ ن ا ل م ر أ ة والزواج من الدنيا أ ي ض ا قال فهجرته إ ل ى ما هاجر إ ل ي ه ما قال هجرته إ ل ى الدنيا التي أ ر ا د و ا ل ز و ج التي قصد وذلك تحقيرا لهذا المنوي ا ل أ و ل قال فهجرته إ ل ى الله ورسوله تشريفا والثانيه تركها كنا عنها ولم ي ص ر ح بها ما قال فهجرته إ ل ى هذه الدنيا أ و إ ل ى تلك ا ل م ر أ ة و إ ن م ا قال إ ل ى ما هاجر إ ل ي ه وذلك تحقيرا تحقيرا لها وهذا الحديث ج ي به هنا لبيان أ ن ا ل ط ه ا ر ة لا تصح إ ل ا بالنيه هذه هي ا ل ف ا ئ د ة ا ل ر ئ ي س ة من إ ي ر ا د هذا الحديث في هذا الكتاب في كتاب ا ل ط ه ا ر ة أ ن ا ل ط ه ا ر ة سواء كانت ط ه ا ر ة صغرى الوضوء أ و ط ه ا ر ة كبرى الغسل و سواء كانت ط ه ا ر ة م ا ئ ي ة أ و بدل الماء و هو ت ي م م ف إ ن هذه ا ل ط ه ا ر ة لا تصح إ ل ا ب ا ل ن ي ة و نعني ب ا ل ط ه ا ر ة هنا ط ه ا ر ة الحدث أ م ا ط ه ا ر ة ا ل خ ب ث فلا تفتقر إ ل ى ن ي ة يعني ا ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة لا يفتقر إ ل ى ن ي ة ل أ ن ه من التروك و ل أ ن ا ل ن ج ا س ة ربما وقد تزول بنفسها قد ت ز و لذلك بفعل بنفسها الإنسان تزول ل وقد ط ه ا ر ة الخبث لا تفتقر إ ل ى ا ل ن ي ة التي تفتقر إ ل ى ا ل ن ي ة ولا تصح إ ل ا ب ا ل ن ي ة هي ط ه ا ر ة الحدث الوضوء والتيمم والغصب إ ذ ن ا ل ن ي ة شرط لصحه ا ل ط ه ا ر ة هذا هو مقصود هذا الحديث فلا تصح ا ل ط ه ا ر ة لا يصح الوضوء لا يصح الغسل إ ل ا ب ن ي ة وهذا كما ذكرنا هو مقصود المؤلف رحمه الله في كتابه هناك مسائل ك ث ي ر ة جدا في النيات في ا ل ط ه ا ر ة سنرجع بعضها عند حديثنا عن ا ل غ س ل لكن المقصود هنا فقط ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى وقت ا ل ن ي ة و ط ب ي ع ة ا ل ن ي ة نقول أ م ا وقتها يعني متى تنوي متى تنوي للوضوء أ و ا ل غ س ل ا ل أ ص ل في ا ل ن ي ة أ ن تكون م ق ا ر ن ة للعمل وعلى هذا نقول الوضوء لا يصح إ ل ا ب ا ل ن ي ة متى نيته عند الوضوء و أ ن ت أ م ا م المغفره لا تريد أ ن تتوضا تنوي هذه ا ل ن ي ة ح ق ي ق ة حكما يصح أ ن تتقدم ا ل ن ي ة على العمل بزمن ي ث ي ر يعني لك أ ن تنوي عند الوضوء كما أ ن لك أ ن تنوي قبل الوضوء بزمن لكن ليس طويلا طيب ما هي ط ف ة ا ل ن ي ة يعني ما هو الشيء الذي انوي ه ا ل أ ص ل هنا أ ن تنوي رفع الحدث عند الوضوء ان تنوي رفع الحدث ا ل أ ص غ ر عند الغسل أ ن تنوي رفع الحدث ا ل أ ك ب ر هذا ا ل أ ص ل في ا ل ن ي ة لكن أ ي ض ا تصح ا ل ن ي ة إ ذ ا نويت عند الوضوء ما يبيحه الوضوء او ما لا يباح إ ل ا ب ا ل ط ه ا ر ة أ ن تنوي ا ل ص ل ا ة يعني تذهب ل لتتو... ت ت و ض ع لتصلي نيتك انك تصلي فذهبت ت ت و ض ع ف أ ن ت هنا لم تنوي رفع الحدث يعني لم تستحضر رفع الحدث و إ ن م ا نويت العمل الذي لا يصح إ ل ا بالوضوء و على هذا نقول تحديد ا ل ن ي ة ا ل أ م ر فيه واسع نويت رفع الحدث أ و نويت ما لا يباح العمل إ ل ا ب ا ل ط ه ا ر ة ف إ ن النيه حينئذ تصح هذا هو الحديث ا ل أ و ل الحديث الثاني حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يقبل الله ص ل ا ة أ ح د ك م إ ذ ا أ ح د ث حتى يتوضا هذا الحديث جاء ت أ ك ي د ا للمعنى السابق و بيانا لفرضيه الوضوء فالوضوء فرض و شرط لا تصح ا ل ص ل ا ة إ ل ا ب ا ل ط ه ا ر ة إ ل ا بالوضوء ولا يصح الوضوء إ ل ا ب ا ل ن ي ة قال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لا يقبل الله ص ل ا ة أ ح د ك م إ ذ ا أ ح د ث حتى يتوضا قوله لا يقبل القبول له معنيان له م ع ن ي الصحه ن ا والاجزاء هذا المعنى الاول وحصول الثواب هذا المعنى الثاني قال الله في الثاني انما يتقبل الله من المتقين والمقصود هنا في الحديث المعنى الاول لا يقبل الله صلاه احدكم يعني لا تصح لا تكون م ع ت ب ر ة لا تصح و لا ت ج ز ا و لا تقع ص ح ي ح ة و لا تبرا ذمته في ا ل أ د ا ء يعني الله عز و جل ا ل آ ن أ م ر ن ا أ ن نصلي المغرب من صلى المغرب بغير ط ه ا ر ة نقول هذه ا ل ص ل ا ة لم تقبل منك شنو معنى لم تقبل منك نقول معنى لم تقبل منك أ ن ه ا لم تصح طيب نقول أ ي ض ا هناك معنى آ خ ر أ ن ه ا لم لم ت ب ز ئ ك عن الفرد الذي أ م ر ك الله عز و جل به فذمتك م ش غ و ل ة ب ص ل ا ة المغرب لم تبرا ا ل ذ م ة ف إ ذ ا معنى قوله لا يقبل الله أ ي هذه ا ل ف ر ا ه لا تصح ولا ت ب ز ئ لا يقبل الله ص ل ا ة أ ح د ك م ص ل ا ة هنا ن ك ر ة فتشمل ص ل ا ة الفرد و ص ل ا ة النفل و ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة و شمولها ل ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة عند جماهير أ ه ل العلم خلافا ل ل ح ن ف ي ة الذين لم يشترطوا ا ل ط ه ا ر ة ل ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة والصحيح أ ن ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة لا تصح إ ل ا ب ا ل ط ه ا ر ة ل ع م و م هذا الحديث ف ص ل ا ة الجنازه ص ل ا ة و الحديث يقول لا يقبل الله ب ا ل ص ل ا ة فتدخل في هذا العموم و هل يدخل الطواف يعني هل, هل تشترط ا ل ط ه ا ر ة ب ص ح ة الطواف أ و لا تشترط و ورد حديث م ن عباس الطواف بالبيت ص ل ا ة إ ل ا أ ن ه أ ض ي ح فيه الكلام و هذا فيه مقال من ج ه ة ا ل م ت ن و المعنى لكن المقصود أ ن العلماء رحمهم الله استدلوا على اشتراط ا ل ط ه ا ر ة للطواف بهذا الحديث بأن ا ل ط و ا ف ص ل ا ة و النبي صلى الله عليه وسلم ب ي ن ه ن ا أن ا ل ط ه ا ر ة الشرطه ب ص ح ة ا ل ص ل ا ة و ا ل ط و ا ف ص ل ا ة قال لا ي ق ب ل الله ص ل ا ة أ ح د ك م إ ذ ا أ ح د ث حتى ي ت ه إ ذ ا أ ح د ث المقصود به ا ل ح د ث ا ل أ ص غ ر وما ه و كان من ب و ل أ و غائط أ و نوم أ و نحو ذلك ي ع ن ي ا ل ح د ث الذي يوجب ا ل ط ه ا ر ة الصغرى الذي يوجب الوضوء قال حتى يتوضا يعني حتى ي أ ت ي بالوضوء والوضوء س ت أ ت ي فيه أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة في بيان صفته و أ ر ك ا ن ه و أ ح ك ا م ه والمقصود هنا ليس بيان ص ف ة الوضوء و إ ن م ا المقصود من هذا الحديث موضوع الحديث ومقصوده أ ن الوضوء شرط ل ص ح ة ا ل ص ل ا ة أ ن الوضوء شرط ل ص ح ة ا ل ص ل ا ة هذا هو المقصود من هذا الحديث لا يقبل الله ص ل ا ة أ ح د ك م إ ذ ا أ ح د ث حتى يتوضا و قوله حتى يتوضا لمن وجد الماء ف إ ن عدم الماء تيمم طيب إ ذ ا عدم الماء و التراب ما الذي يتوجه في حقه قال ج م ا ع ة ممن نظر إ ل ى ظاهر هذا الحديث قالوا هذا لا يصلي و لا يعيد قالوا لا يصلي و لا يعيد طيب ليش قال ل أ ن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يقبل الله ص ل ا ة أ ح د ك م إذا أ ح د ث حتى ي ت و ب ى ما في وضوء لا ص ل ا ة ولا إ ع ا د ه وهذا قول بعيد وليس بوجيه والصحيح أ ن فاقد الطهورين يجب عليه أ ن يصلي ا ل ص ل ا ة حسب حاله ت ق و ل ه تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولما روي من حديث ع ا ئ ش ة في غ ز و ة ذات الثلاثه حينما فقدت عقدها ومكثت تتلمسه وبقي معها ج م ا ع ة من ا ل ص ح ا ب ة وهم يبحثون ادركتهم ا ل ص ل ا ة قبل أ ن يفرض قبل أ ن يبين النبي صلى الله عليه وسلم م ش ر و ع ي ة التيمم قبل أ ن يفرض التيمم فصلوا حسب حالهم يعني صلوا بلا ط ه ا ر ة فقدوا الماء و ما كان هناك تيمم أ ص ل ا قبل أ ن يشرع التيمم فلما قدموا ا ل م د ي ن ة و آ خ ر النبي صلى الله عليه و سلم صوبهم و لم ي أ م ر ه م ب ا ل ا ع ا د ة فهم عدموا الماء و صلوا ما تركوا ا ل ص ر ا فالنبي صلى الله عليه و سلم صوب صنيعهم و أ ق ر ه م على صلاتهم و لم ي أ م ر ه م ب ا ل ا ع ا د ة و على هذا نقول أ ن فاقد الطهورين الماء و التراب يصلي حسب حاله وجوبا و لا ا ع ا د ة عليه لا يعيد هذه ا ل ص ل ا ة الحديث الثالث وهو ما نختم به عن عبد الله بن عمرو و ابي ه ر ي ر ة و ع ا ئ ش ة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ويل ل ل أ ع ق ا ب من النار ويل للاعقاب من النار قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لما ر أ ى أ ق و ا م ا ي ت و ب ا و ن و أ ع ق ا ب تلوح يعني قصروا في ا ل و ض و فالاعقاب لم يمسها ا ل ن ا ء فابصرها النبي صلى الله عليه وسلم فنادى قائلا ويل ل ل أ ع ق ا ب من النار ويل في ا ل ل غ ة الهلاك و هو في ا ل ا ص ت ل ا ح أ و في الاستعمال الشرعي يدل على معنى مخصوص و هو أ ن ه واد من أ و د ي ة جهنم لو سيرت به جبال الدنيا لذابت من حره و ويثر عن عثمان رضي الله عنه أ ن ه قال ويل جبل في النار وويل هنا وعيد و هذا يدل على أ ن العمل الذي عمل و الفعل الذي ارتكب إ ن م ا هو ك ب ي ر ة من كبائر الذنوب ل أ ن الوعيد لا يكون إ ل ا بفعل ك ب ي ر ة و هذا يدل على أ ن التقصير في الوضوء ان ل الصلاة ت ق ص ي في ر أ التقصير في الطهاره من كبائر الذنوب و لا يعذر ص ا ح ب ه و هو ما يدل عليه هذا الحديث يعني لا يعذر بعدم العلم نقل أ ن ت لست معذورا بعدم العلم ل أ ن ك مقصر و هنا من هنا اخذ الفقهاء ق ا ع د ة أ ن المقصر يعاقب جزاء تقصيره بغض النظر عن كونه يعلم أ و لا يعلم قال ويل للأعقاب ويل ل ل أ ع ق ا ب ا ل أ ع ق ا ب جمع ع ق ب وهو مؤخر القدم قال ويل ل ل أ ع ق ا ب وهنا استنبط العلماء رحمهم الله أ ن العاصي ان الله عز وجل يعذب العاصي ب ا ل ع ب و الذي عصى الله عز وجل به فهم هنا في هنا قصر فايعقبهم في ا الله عز وجل في اعقابهم يوم ا ل ق ي ا م ة ونظير هذا ق و ل ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الذي ي أ ك ل في آ ن ي ة الذهب والشطه إ ن م ا ي ج ر ج ر في بطنه نار جهنم إ ن الذين ي أ ك ل و ن أ م و ا ل اليتامى ظلم إ ن م ا ي أ ك ل و ن في بطنه و ا ل نار وسيسلون سعيرا قال و ي ل ل ل أ ع ق ا ب من النار هذا الحديث أ و ر د ه المؤلف رحمه الله في بيان أ ن التقصير في إ س ب ا غ الوضوء وتعميم ا ل أ ع ض ا ء بالغسل ك ب ي ر ة من كبائر الذنوب و أ ن المقصر يعاقب على تقصيره ولو كان جاهلا و أ ن هذه ا ل ط ه ا ر ة لا تصح بدليل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ر أ ى رجلا و في قدمه مثل ا ل ح ل ق ة لم يصبها الماء يعني في القدم مكان لم يصبه الماء ف أ م ر ه النبي صلى الله عليه و سلم أ ن يعيد ا ل ص ل ا ة و هذا معناه ان ا ل ط ه ا ر ة لم تتم و على هذا نقول أ ن هذا الحديث أ ف ا د هذا المعنى العظيم وهو أ ن المقصر أ ن إ س ب ا ق الوضوء ان اسباق الوضوء واجب و أ ن من ترك هذا الواجب ل م تصح طهارته و سيعاقبه الله عز و جل لتقصيره ر ك ه ت في أ د ا ء هذا الواجب قال ويل ل ل أ ع ق ا ب من النار هذه ثلاثه احاديث وهي كما ر أ ي ت م من ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ج ا م ع ة أ ت ي ن ا على فقهها بعرض افقي لكن إ ن شاء الله بدءا من اللقاء القادم نتناول ا ل أ ح ا د ي ث بفقهها بشكل ر أ س ي ي ع ندخل ي ن في فقه المسائل ن أ خ ذ ما يدل عليه الحديث من معنى ثم نفرع عليه ا ل أ ح ك ا م ا ل ف ق ه ي ة هذا ما يسر الله و يسر الله عز و جل أ ن يرزقنا جميعا العلم النافع و العمل الصالح المتقبل و الله تعالى اعلم و آ خ ر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين